جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين جاء عدد من الأسئلة في الجمع بينما عرف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى أن للقاتل توبة وما جاء في الحديث هنا ابن عباس جاء عنه في, في, في هذا المعنى أنه لا يرى للقاتل توبة وهنا لما سأله هذا الرجل قال يعني هل من توبة قال ألك أم والقاتل يتعلق بقتله ثلاثة حقوق حق لله تبارك وتعالى وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول فهناك ثلاثة حقوق ولهذا تكون الاجوبه على مثل هذا السؤال لها تعلقات فالتوبة التي للقاتل بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكثرها البر والإحسان والمعروف وبذل الجهد في الطاعات ولهذا سأله ابن عباس رضي الله عنهما هل لك من أم منبها بذلك إلى أن برّ الوالدة والإحسان إليها ينال به هذا التكفير. أما ما يتعلق بحق القاتل فإنه يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه ويقول يا رب هذا قتلني ويطالب بحقه وأولي وحق الأولياء هو لهم في الدنيا إن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا لم يعفوا وطالبوا بالقصاص فهو حق لهم فإن عفوا انتهى حقهم وإن طالبوا بالقصاص وقصة أيضا حصلوا حقهم فالشاهد أن هناك حقوق تتعلق ب... فيكون كلام بن عباس هنا يتعلق فيما يتعلق بحق الله أما بر الوالدة ليس له علاقة بحق أولياء المقتول وليس له علاقة أيضا بحق المقتول نفسه ولكن أيضا ثمة امر نبى عليه بعضه للعلم أن بذل الانسان للاحسان و به واجتهاده فيه قد يكون سببا لان يسر الله تبارك وتعالى له يوم القيامه ما ترتفع به درجاته ويكون ايضا سببا لعتقه ونجاته من عذاب الله تبارك وتعالى نعم. يقول كنت على المعاصي في حياة أمي وكنت أحيانا, ما أحياناً أعقها وعشت على المعاصي فترة من الزمن بعد وفاتها إلى أن من الله علي بالتوبة والهداية ومعرفة كثير من أمور ديني وكلما تذكرت أني كنت أعق أمي أتألم كثيرا وتضيق علي الدنيا فهل لي من سبيل للنجاة من عواقب ذلك العقوق لا شك أن السبيل أمام الإنسان مدام على قيد الحياة وفي ميدان العمل واسع وإن فاتك بر الوالدة أو حصل لك شيء من العقوق للوالدة في حياتها وماتت وأنت على العقوق لها فلديك الآن فرصة عظيمة وكبيرة جدا لان تحسن للوالده إحسانا كبيرا وأن تضاعف الجهد في الإحسان للوالدة ومن أعظم ذلك الدعاء لها من الدعاء لها وطلب الغفران لها فهذا من برها وكذلك من برها الصدقة عنها والحج عنها والاعتمار عنها وكذلك من برها صلة صاحباتها ورفقاتها وزميلاتها والاحسان إليهن وأخواتها وقريباتها هذا كل من, من أبواب البر التي هي متاحة لك وينبغي أن تضاعف الجهد في هذا الباب إذا كنت حصل منك تفريط بسبب المعاصي بالقيام بحقوق الوالدة فأمامك أمامك الآن فرصة أن تعوض وأن تضاعف الجهد في هذا الباب العظيم ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن أحوالنا أجمعين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين